ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة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 في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير